Altyazı M.K. دعين بالصبر والصلاة إنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواب بل أحيان Vela <Gülüyor> namluna ve <gülüyor> <gülüyor> All right.